اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وفضانا وعذنا وكل ذلك عيودنا اللهم جعلنا لك ذكرين لك شكرين لك رحبين لك مطواعين لك مفتيين اليك أوانا منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجبر دعوتنا. وسدد لسنتنا واسل زخيمه صدورنا فنزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا عصيناك فهم هلتنا واطاعناك فشكامتنا إن عدنا اليك قبلتنا رب كريم رب شكور رب غفور رب ما احلمك رب ما ارحمك رب رب ما احلمك رب بما اعلمك رب بما رب ما رب بما ارسلك يا حليم عفوك في المحيا عفوك. وفي الممات عفوك وفي القبوض عفوك وعند النشور عفوك. وعند ممر السراط عفوك. وعند الميزان عفوك وعند الاساب عفوك. عفوك يا افو عفوك. عفوك يا حليم عفوك ورازقنا إن كان البكاء على عزيزهم فنحن أولى بالبكاء على هو الحي الذي لا يموت هو الذي لا يموت اللهم لا تحرم ما خط جودك ولا تجدك انا كرمك بعض رمضانا ووفى العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحي أجمعين